الفتنه واصفوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعدا فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمه وَقَالَتْ على هَاهَٰ لَأُخْرِجَنَّ من مِنْهَا فَأُنْزِفَ دَمًا وَلَأَقْذِفَنَّ إِلَىٰ رَبِّهَا الله يُصْلِيهَا سَوْفَ يُصْلِيهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أنا مش عارفه الناس الناس بتتعلم إيه بقالها 20 30 سنة بتتعلم إيه وخلي بالك معظم الغيبة من الإخوة معظم النميمة من الإخوة معظم الحسد والضغائن والأحفاد من الإخوة ازعل ولا ما تزعلش انت حر ما بهمنيش الكلام دي ولا بيشغلني أبدا بس ده واقع واقع مر أمر من المر نفسه ورعاً باهب اللحمة دي من يني عم الشيخ مستوردة مش هكلها وفي نفس المجلس اللي قال لي هات هاتوش هكل في اللحمة الحلال دي هتكونوا حلالة ما من السعودية حلالة لا مش هكل معرفش من اللي تبعه من اللي ولا هم صليشه كمين في نفس المجلس ده يأكل لحمة إخوان تطاول على الدعاء هل يا مثلا باعت للشيخ ورقة كلها إلة أدب يسبف فلان وفلان ويقدح فلان وفلان أنا بقى يعني فعلا بأصب حلم للدهول الرجل ده حضر حضر صنع الكلام ده ده كلام يدرب الرصاص فهل نترك الدعوة قلو بتعبان فلان ده جد من وفلندا لابس مني يا اخوانت اللي ترزق يا اخي فلندا عايش ازاي وفلندا من اللي بتديله وفلندا ايه اللي جابه هنا حسد وحق وضغينة ونمينة وغيبة وامرات تقتل القلب فانت جدا والله العظيم والقل يعني مليم بالأسف فهل نترك الدعوة؟ أو إلا روح أدور على أرض تانية جايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالبغر فيها ما إلي كم سنة عمال ربي وأقول في العقيدة وفيش فايدة ما فيش يا إخواننا الدرس بتقال من هنا والتاني يوم بل في نفس الليلة, في نفس الليلة ترى من يخالف وبكل بساطة ممكن ييجي طالب علمه صغير ويسيء الأدب لشيخ كبير لكن يا اخوانا الكلوب مريضة مريضة مليان مرض المخرج من الفتنة